وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَئِنْ لَمْ يُنْزَلْ عَلَيْنَا مِنَ اللَّهِ مَا تكبروا في أنفسهم وعتوا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَسْكَنِ الَّذِينَ كَانُوا يُقَطِّعُونَ الْحَبَّ فَجَعَلْنَاهُ هَشِيمًا وَتَرُكْنَا ۖ ننت يمئابٍ خيوس تَقَ سَن بَقلَ وَيوومَ ت شَق وكان يوما على الكافين عسيرا ويوم يعب الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخلت يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ Ok الشيطان وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُرِي نَبِينَ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة It <laughs> shall